دعوا رحلة التغيير لنبال ومنتهى التأسير نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد تزينوا في لباسكم زينوا رائحتكم انضبطوا في مشيتكم شرع لنا في الاسلام احكام شرعية في النظافة سنن الفطرة ندفو الابط قص الشارب ازالة العانة غسل البراجم يعني غسل ظاهر الكفين النظافة بعد البول والغائط الدين ما جاء فقط بصلي وصم واعتقد ان الله واحد ولا شريك له ولا تقع في الشرك الدين يشمل ايضا ادابا وسلوكا نستطيع بها ان نؤثر في الاخرين عبر هذه النغافة كان يعرف صلى الله عليه وسلم بريخ الطيب اذا اقبل كان يستعمل السواك ليطيب رائحة فمه من اكل ثوما اوبصلا فليعتزل مسجدنا لماذا شكش لماذا شدد الدين على هذه المسألة هل لها تأثير فعلا تأثير على زوجتك على أبنائك على جيرانك على أصدقائك كيف يؤثر عدم الاهتمام بالنظافة في الإنسان كيف كان السلب رحمهم الله يعتنون بذلك تعالوا اليوم نترك أثرا في النظافة طبعا يا جماعة في أشياء جعلتها الشريعة ترسل رسالة للشخص الذي أمامك دون أن تتكلم أنت تعليم طبيعي يعني مثلا واحد الآن أنت شفته وإذا هو فرضا أنت رجع عليك بسيارته أو أنت رجعت عليه بالخطأ وبعدين نزل من السيارة الخلفية لأنك أنت رجعت عليه وعيونه مفتحة كده وحمره ما يحتاج تكلمه أرسل إليك رسالة بأنني إيش مش مستعد لهجوم وانا واقع. غضبان مم. طيب ما يحتاج يتكلم وليدارك تريد انك من يوم يقعد عليك تقول له هدئ اعصابك هدئ اعصابك شوي شوي انت فاهم انه قال انا من قال اني زعلان حتى هدئ اعصابي يمكن المفروض ازود اعصابي تقول له واضح انك انك كذا يديك واحد احيانا طريقه كلامه واضح انه خايف طيب او ربما تنظر الى وجهه واضح انه خايف ولذلك الاسلام اعتنى بالمظاهر عند الناس التي ترسل رسائل الى الاخرين وكأن الإسلام يقول يعني مثل ما قال بعض السلف يقول أنت صور مثل ما قال الصحابة لعبد الله بن أم مكتوم لما خرج في القتال وحمل الراية وهو أعمى قال احفروه في المكان مسكوني الراية فقط أبغى أشارك فقالوا له أنت ثغرة ثم تغور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبلك انت فترى أنت صورة من صور الإسلام أنت مراية تعكس الإسلام عند الناس انت بلا ينظر الناس الإسلام بأسلوب سيء بسبب تعاملهم معك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان اي واحد اذا نظر اليه صلى اللي عليه وسلم ينتقد عليه شيئا لا في لباسه لا في رائحته صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يقول انس كان النبي صلى الل عليه وسلم يعرف بريح الطيب اذا اقبل يعني مثلا هو عليه الصلاةре سلم مقبل عليهم وهم جالسين شموا رائحة حسنة داروا النبي صلى الله عليه وسلم جاي وكان يقول حبب الي من دونياكم الطيب والنساء يعني يحب زوجاته حب يفرح اذا واحد مثلا أعطاه طيب ولا صنع طيبا ولا دخل على عائشة ووجدها قد أعدى طيبا يفرح صلى الله عليه وسلم بالطيب يفرحه بالطيب حب بيليه الطيب من الدنيا وكان صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يوجد منه الريح وكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من أكل بعض الأشياء اللي تعمل ريحة يعني مثلا ما يأكل ثم ولا بسط يقولون أحرام هو يا رسول الله يعني يضعون في الطعام مشترك هو يأكل خبز يأكل كذا ثم بصل ما يأكل فيقول طيب حرام يا رسول الله يعني فيقول لا لا لا إني أناجي من لا تناجون قيل أناجي جبريل وقيل أناجي الناس لأن يجي واحد يقول يا رسول الله لي إليك حاجة فيقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنب ويقولها ماذا تريد؟ طيب كيف صنعت كذا؟ طيب ليش سويت كذا؟ فهو عليه الصلاة والسلام يناجي الناس كثيرا ما يريد أن يشم منها رائحة وقيل لعائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخ يسوك نفسه ونظف أسنانه يعطي رائحة حلوة حتى إذا دخل السلام عليكم وترطف مع أهله شموا منه رائحة حسنا إذا كان كل هذا يا جماعة عشان الرائحة فما بالك بغيره كان صلى الله عليه وسلم له ثياب له حلة يلبسها في العيدين وفي الجمعة وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بشعره وكان يقول من كان له شعر فليكرمه أنت ناوي تطور شعرك اكرم شعرك لا نأتيك شعرك شعرك كل شعره رايحة من جهة وشكلك كذا ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ثائر الرأس يعني كذا واحد لابس عمامه والشعر طالع من شعاته <تصفيق> يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم له عندك مال؟ قال نعم قال من أي المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن الرجل فقير يعني يمكن مسكين فقير ما عنده فلوس يصلح نفسه لا يذهب إلى حجام يقص شعره الحلاق سمونا حجام لا يذهب هو أصلاً مسكين غير قادر ما عندي فلوس أصلح نفسي أساساً ولذلك سأله قال عندك مال؟ حتى يتأكد قال نعم قال من أي المال؟ قال من كل المال أبل وغنم وبقر أبد عندي الحمد لله كثير وقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه لما نبغى نشوف شكلك يتضح أنك الحمد لله ولد نعمة يعني واضح من شكلك ومن مظهرك ومن كذا أن تكون كذلك اي عبد الرحمن هاد صار الحين النظافه في الناس يلبس صح كويس يتعطر بس النظافه الداخلية اللي اسمه ما يهتم فيها كيف يعني يعني وانت ايش دخلك من نظافه الداخليه توضح <تصفيق> عطر لحظة لحظة لحظة كم توضح يعني. احنا لازم الواحد يتطهر من احسنت احسنت احسنت احسنت كل جمعه احسن او حتى أو اقل من 40 يوما يعني احسن يعني تجد إن... والله صدقت احيانا تجد انه رائحته مثلا يستبي منها انه لا يعتني مثلا بنتف ابطيه مثلا ويذكر الفطره النبي صلى الله يقول الفطره سبع في روايه الفطره عشر وذكر منها عليه الصلاه والسلام قال نتف الابطين وحلق العانه وقص الشارب بعض الناس أن شاربه داخل في في فمه ثم إذا, إذا أكل أو شرب لبنة وكذا وإذا شكله مع أن المسألة يعني عفوا غير مكلفة ماديا المقص بريالين واستعمل عشر سنين كثير من الناس المشكلة عنده ليست قلة المال المشكلة إيش توقعون استهتار استهتارهم استهتارهم لا مبالات لا مبالات يعني حتى بعضهم أحيانا إذا, إذا نظرت في طريقة لبسه لغترة طريقة وإذا غير مكوية ثوبه غير مكوي طيب أنت ما عندك مكوة في البيت إلا عندي مكوة طيب يا أخي اعتني بمظهرك يعني أواحي أنا مثلا أنت بسافر معه المكوة ببلاش في الشقة اللي احنا مستأجلينا الكهرباء ببلاش احنا دافعينها كلها تبقى المسألة اهتمام بالنفس أو تجد مثلا أنه يعني يا الله يذكره بالخير بعض بعض الناس أحيانا أسافر معه ثم إذا جاء طالع طالعين للمطار انا أعتني بالمظهر أنت تعطي صورة عن المسلم او عن الشيخ او كذا اعتلم مظهرك في لبسك في, في رائحتك في فالاخ جاي و لابس نعال ازبيرية هذي الام اصبع اللي طلع اصبعك وكذا و معها لابس شربات و نعال فامسك اقول تعالي يا ابو فنان ما في توافق اقول له بالله ليس لابس شربات يا اخي طيب ما عندك جزمة يا اخي جزمة ما عندك حذاء قال والله يا ابو عبد الرحمن عندي يمكن عشر طيب يا اخي البس قال الله استعجلته و قل له معه كيس حاط في قال والله عندي مثل هم سنط ياخي يا حط في شنطة يا اخي قال يا رجال المسألة ليست بخلا ولا عجزا المسألة لا بت اي شيء يركب كذا على كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه ابو سعيد نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المقمرة وجعلته أنظر إليه وهو في حله فجعلته أنظر إليه وأنظر إلى القمر والله إن وجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجمل من القمر يقول ويتكلمون عن طريقة لبسه صلى الله عليه وسلم للباسه وطريقة مشيته طريقة جلسته طريقة رائحته لا أحد يقول لي لا والله أنت تبارغ طيب عادي يلبس شرابه وكذا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم وكان يقول إن الله جميل يحب يحب الجمال يعني كلما تجمل الإنسان صار أقرب إلى الشريعة ما لم يكن فيه أيضا مبالغة شديدة فيه شديد للهدى صرحا بعمدة لا يجهل احد مهما كانت درجة تعليمه اهمية النظافة واثرها على الشخص قبل الجماعة والمجتمع والاهم هو البيئة وعندما نتحدث عن النظافة بشكل عام فان القضية ليست وليدة الان او انها حديثة على مجتمع ثوابته الاسلام الذي اوصى بالنظافة عبر احكام كثيرة اهمها الوضوء خمس مرات للصلاة مرورا بالاغتسال والتطهير وغير ذلك لكن المفهوم الحديث للنظافة يقصد به بالضرورة كل الاشياء ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمفردة والتي تؤثر بشكل جد بحياتنا كمشاريع اعادة التدوير للنفايات وبرامج صداقات البيئة وغيرها وهذا ما يفرد علينا اعادة مفهوم النظافة وعدم اقتصاره على المفردة المحدودة القديمة بعمدة من التنوين طبعا ليس مقصود يا شباب فقط نظافة الشخص الشخصية وعناية المظهرة كذلك نظافة ما حولك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا بيوتكم فإن نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم يعني لما الواحد يطلع للحوش السنة ان الحوش عندك والفناء يكون نظيفا إماطة الأذى عن الطريق صدقة إذن رمي الأذى في الطريق سيئة ولا لا يعني بعض الناس أحيانا وقفوا شرال شاورمة ومثلا وعصير ومندير وكذا طلع في بعدين الأخ فاتح الدريشة وياك خلص شاورمة رمى الورق خلص المدري العصير اللي معه ورمى العلبة المدريشة مندير نظف أنفه ورمى كذا والله يا أخي هذا ودك انك, أنك توقفه وتعطيه درس في الأدب عاد درس عاد فاهم مع ابي اسلوب زين الاصل ان الانسان يعني يعتني بمثل هذا او تجد احيانا بعض السائقين ينظف السيارة بر البيت انا احيانا مثلا السائق يجي القاها مغسل السياره ومكنسه من داخل ثم الأشياء اللي بالسياره مرميه في الشارع مكنس السيارة في مناديل في قوارير مويه في كذا مرميه في الشارع انا ادي قلت له ليش طيب سويت كذا قال هذا فينا فريق يجي ثاني وكنسه والنفر الثاني هالمسؤول عن عن ثلاث حواري جنب بعض لازم نتعبه ألا تستطيعكم مع الكيس جمعت فيه القوارير اللي في السيارة والعصيرات ولا شيء وحطيتها في زبالها اللي قدامك المسألة صارت الآن ثقافة عند الناس إماطة الأذى عن الطريق صدقة هذا من أهم الأمور حقيقة في التعامل ويؤدى الناس عليها يؤدى بالواحد أولاده وغير ذلك طيب أنا ودي عادة أسمعكم ها يا عبد, عبد المجيد, المجيد. أيه. بعضهم يخاف من الحسد لا تكشخ <تصفيق> زيادة ولا أهتم منه قالوا هذي ظهر عليها النعمة ف... <تصفيق> يطلع طبعا هذه ترى هذي وسوس يعني يقول أخاف والله صلع غترتي واثوبي وبعدين والله واحد يجي مني معي معين وبعدين <تصفيق> هذا يمكن عند النساء في العراس يعني يصيب مثل هذا لكن عموما الناس يعني لن لا يلتفتون إلا لمن بالغ في مثل ذلك يعني هاي طب طب دكتور طب. الحين اللي في بعض الناس يبلغون باللبس لن يشتري شماغ غالب بسعر مبالغ فيه وثوب فعلا تجد انها احيانا يعني ربما حذاء فيه احذية عادية بعض بسعر عادي يستطيعه الناس كلهم ايضا حلوة يعني ووضعها ماشي فتلقاه لا لا يلبس الى من اللي بستة الاف ريال وسبعة الاف ريال يمكن في اكثر من كده بعد انا انا ما ادري وربما لو تأتي وتقول ترى المسجد عندنا يحتاج الى مثلا ما يوضع فيه للمحتاج زي النباكت زاكر الله خير انك يعني تتبرى يمكن ما يطلع منه ولا عشر ريال بينما اذا ذهب ليشتري حذاء لا يشتري من الاحذية اللي يشترونها الناس ربما يعني بمبلغ عادي لا يروح يشتري من الاحذية اللي غالية جدا ليو قال ان فنان نبس كذا وكذا او الغترة ممكن يشتري غترة باسعار العادية التي يشتري بها الناس ال ال التي في السوق ونوعيتها زينة يعني ليست رديئة جدا ومع ذلك لا يشتري هذا بل يذهب ليشتري ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد الحق وغمط الناس احتقار الناس وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يلبس الإنسان ثوب شهرة إيش ثوب الشهرة يا جماعة ثوب الشهرة هنا لما يشوفك واحد يقول لك أف والله هذه الغترة بسبعة آلاف ريال تقول لي والله يبشرك هذه ما هو بسبعة آلاف هذه بعشرة آلاف ريال أي ثوب شهرة يقول مثلا كذا يتكلم معك ويطلع ساعته عشان تقول له ما شاء الله وش الساعه غريبه قال هذه شوف هذه الماس وهذه اصلا المصنع ما ما صنع منها الا خمس حبات في العالم هذه واحده من الخمس حبات والثانيه لابسها مدري من والثالث هو قصده يا ناس شوفوني ترى انا كذا لو يزيدك في الشارب ما شفت شيء شيء سيارتي شوف اي, اي ممكن يقول لك بعد شوف سيارتي وترى عندي كمبيوتري ما ادري ايش الفاره اللي انا استعملها ال ال ال ال ال ال ال الوساده حقت الفاره هذه ماركه كذا وكذا ولذلك هذا من الإصراف نبي عليه الصلاة والسلام لكل من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة فلابد يا جماعي يكون في اعتدال اعتدال في مسألة النظافة نظافة النفس ونظافة البيت ونظافة الثياب وثياب كفطهر نظافة الطريق اعتدال ما بين هذا وما بين عدم الإصراف نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوي أعتقد أنه النظافة من الإيمان هي أمر من الأمور التي يجب أن يرايها الإنسان في حياته في سلوكه في دينه في ممارساته الطبيعية احنا عندنا إشكاليات بحكم مدنية اللي إحنا وصلنا لها بأنه موضوع النظافة على مستوى الشارع على سبيل المثال تصرف الملايين لدى كثير من الدول في هذا الجانب بل وأن من بعض الدول التي قد أنه يعني لو حصل عندهم إضراب للعمال في بعض الدول خارج المملكة فيما يخص هذا الجانب نكتشف أنه أرتال واطنان كبيرة جدا من المخلفات تترتب خلال 24 ساعة نعم هناك مجهود كبير في عملية إزالة المخلفات نعم هناك كثير من الأمور التي تحتاج إلى تفعيل هذا الجانب ولكن الأهم أيضاً أن يتنبه الإنسان إلى البيئة المحيطة له وهو نظافته الشخصية، نظافة بيته، نظافة سيارته والأهم من ذلك هي نظافة أفكاره ونظافة سلوكه الأمم الراقية تنعكث سلوكهم على خدمات مبانيهم على مباني... أنا أتذكر لما كنت في سكوترندا يوم من الأيام كان واحد من الزملاء يعني يرمي عقب وصائق في سكوترندا فجاء الشاب لا يتعاوز عمره 20 سنة فقال لو كنت في بلدك, في المملكة... وين بلدك على في لو كنت في سعودية هترمي في الشارع هتوصق بلدك فالصحيحنا قلنا لا ما نبرمينه طبعا تصرفاتنا من الأسف الشديد تعقص واقع النظافة معيار من المعايير تطور الأمم أي مكان تريد متصق اعرف أن هناك خلف وناس لا يحبون وطنهم هذه واحد اثنين نظافة من الإيمان يا أخي هذا في ديننا كيف إذا مكان عام تحاول أن ترمي الوصاخة فيه وتؤثر على من يأتي بعدك فتمنى. أتمنى أن يكون عندنا حقيقة اهتمام جدا بالنظافة لأن النظافة أنا أعتقد أنها جزء من تطور الأمم لذلك تجدنا أننا في الإسلام نعمر بالوضوء عندك الصلاة ونغتسل لصلاة الجمعة وتجد النظافة حاضرة في كثير من تفاصيل ثقافتنا الدينية وإذا رحت أي مكان في العالم لا شك من الثقافة عنوانها البلد إذا نزلت في المطار وجدت المطار متسخ فاعلم انك في مجتمع في المتحض طبعا هذه الامور عامة يعني اقصد لا تعتمد فقط على ان والله البلدية هي اللي تنظف ولا الامانة هي اللي تنظف ولا كلنا مطالبون بالتنظيف والله لو يأتيك من يأتيك في في في قوة النظافة مادام الانسان لا يعتني يربي اولاده على هذا يربي اولاده فعلا اذا رمى شيء يعاقب ليش ترميه مع النافذة ليش وقف واخذه اذا كنت تستطيع او علاقة العاقبة حتى مرة ثانية يعتني ان يكون في شيء جمع فيها هيا عبد الرحمن سيد في جانب مهم هو الزهد وورعه التقوى مع مضافه اللبس يكون مرتب وفخم او شيء أحسن. احسنت الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في لا يدخل جنة من كان في قلبه قال من كبر قال يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال علي صلى الله عليه إن الله جميل ونحب الجمل يعني هذا كون ثوبك حسن ونعلك حسن ليس كبرا الكبر بطر حقي وغمط الناس متى تصل المسألة إلى كبر وشوفة نفس لما يبالغ في الأسعار ويصير جالس ويريدهم أن يسألوه عن ثوبه ولا عن ولا جالس مثلا ويدخل بحذاءه عشان يسألون عنه هنا يأتي المسألة لكن الزهد وغيره لا علاقه له بمسألة الواحد يعتني بها يا عبد المجيد, المجيد. <تصفيق> ها هي شيخ المساجد وعن نظافه المساجد خاصه مصلايه النساء اي والله يشتكون صدقت. منها كثير حريمنا يعني خطفاً. والله صدقت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها مسحها او قال كفارتها دفنها فعلا بعض الناس حقيقه انا اخطب جمعه ألاحظ بعض الناس وأنا أخطب يده في رجله فتجد أنه بأظافر يديه يبدأ يقطع أظافر رجله ثم يمتلأ المسجد سبحان الله من هذه الأوساخ او بقايا مسواك او منديل من مسح كده وحط المنديل جنبه ثم نسيه فالعناية حقيقة بالمساجد أيضا هذا بيت الله الأصل يعني الله تعالى يقول إبراهيم وطهر بيت للطائفين والعاكفين فالأصل أن يطهر بيت الله تعالى أكثر من يطهر غيره أي عبد الله طيب يا دكتور اللي يقبل حاجه مثلا الله يكرمه ما ينظف يعني زين احسنت لا لا يعتني بتنظيف لا نفسه او احيانا لا يعتني بتنظيف عفوا المكان الذي هو بي. فيه يعني عفوا احيانا تدخل الى بعض المساجد مع الاسف والله وتجد ان الـ الـ الحمام يستعمل باسلوب حقيقه مقرف صراحه يعني لا حتى أكرمكم اللاسح بالسيفون ولا تنظيف المكان من بعدك وكأنه استفاد الله داخل في مكان بيدخل وراء عشرة كلهم ينظفون مكان أحسنت محطة الطرق أحسنت محطة الطرق عدم العناية والمدارس أحيانا والكتابات اللي فيها يا أخي الواحد إذا صار في قلبه حب النظافة وأن هذا هو من الدين وأنه قربه إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك أنه سيبتعد عن هذا كله يا جماعة ترى المسألة يعني هي عبادة وقربة وهي ايضا يعني شريعه جاء ارسلها الله تعالى الينا ليست المساله فقط ذوق اننا نقيم نشيد للهدى صرحا باعمده من التنوير في 15 من اكتوبر يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي لنظافه اليدين في عام 2008 مثلا قام اكثر من 120 مليون طفل في اكثر من 70 دولة بغسل ايديهم بالماء والصابون ضمن فعاليات هذا اليوم بحسب منظمة الصحة العالمية فان غسل اليدين بالصابون من الوسائل الاكثر فعالية والاقل كلفة لتفادي امراض مثل الالتهاب الرئوي والاسهال بسبب هذين المرضين يموت سنويا اكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة طفل قبل ان يصلوا سن الخامسة وتتفاءل منظمة الصحة العالمية بأن هذا الرقم سيتضاءل الى السنس اي يصبح فقط مليون الى مليون ونصف بحلول العام 2015 اذا تحول غسيل اليدين الى عادة لدى الاطفال وبحسب منظمة الصحة العالمية ايضا فان نسبة الخفاض اصابة الاطفال بالاسهال تنخفض الى 44% عند غسيل اليدين بالصابون نظافتنا امان في امان الكريم مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين قال إنه ما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير يعني إن الناس لا يعتبرونه شيئا كبيرا وبالتالي يتساهلون به لكن هو في الحقيقة كبير قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستر من بوله يعني هذا الرجل لا يتنظف ينتهي من بوله لا يتأكد من يعني انقطاع البول عنه وبالتالي ربما أصاب البول ملابسه قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة النظافة يا جماعة هي أصل من الأصول الشرعية عندنا شرع لنا في في سنن الفطرة أمور تتعلق بالنظافة شرع لنا في قص الأظافر لأجل النظافة قص الشارب حتى الإنسان يكون نظيفا الطيب يقول بعض السلف لو أنفق المرء ثلث ماله في الطيب ما كان خسارة لاجل أنه نوع من النظافة أيضا لاغتسال في يوم الجمعة نبي عليه الصلاه والسلام أمر بالاغتسال وقال عليه الصلاه والسلام حق على كل مسلم الاغتسال في يوم الجمعه والطيب والسواك لاحظ كلها امور تتعلق بالنظافه ما قال عليه الصلاه والسلام مثلا حق ان كذا من السور او ان يصلي الضحى في ذلك اليوم او انما تكلم عن النظافه الاغتسال السواك الطيب اغتسال الانسان بعد الجنابه وضوء الإنسان بعدما ينتهي من بولك كما قال الله جل وعلا فيه رجال نحبون أن يتطهروا قال بعض السلف كانوا يستعملون لإزالة اثر البول والغاط الحجارة ثم الماء من شدة نظافتهم لذلك النظافة هي أمر يعني من من أبرز شعائر الإسلام اليوم النظافة حتى يا أخي في لباسك في طعامك في, في بيتك لنظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم أن تكون نظيفا في كل شأنك هناك كتاب جميل لأختنا سلوى اسمه سلوى عزازي اسمه النظافة من الإيمان ذكرت فيه بعض الأحاديث التي وردت في النظافة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعني يستعمل ذلك حتى يكون الإنسان فعلا نظيفا عندما يتعامل مع نفسها وعندما يتعامل مع المجتمع أيضا من حوله وأخيرا أيها الأحبة الكرام اتفقوا جميعا على قاعدة واحدة نذكرها جميعا ان الله جميل يحب الجمال فكرما نثبت بالبر ويحسن لنبال ومنتهى التأسير نشيد